يعني خشيتهم وترقائتهم وقيل المعنى إن سفتم إن علمتم والصواب النها على المعنى الأول أي خشيتهم وقولوا أن لا تقصط أي أن لا تعديل في اليتامى تنكح إلى آخر وكان في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده ثم يزوج ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو ي يتزوجها وهو كاره لها وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعزلوا اليتامى فليعدلوا عنهم عنهم إلى أي شيء قال فانكحو ما طاب لكم من النساء يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بماء دون من لأن من للعاقل إذا قصد الشخص فإن قصد الوصف قتية بما يؤتى إذا قصد الوصف قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا يعني الابض يريد سبحان سبحان من يعني سبحان الله لكن لما كان أراد, أراد لما أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتقصيره أتاب ما فانكحو ما طاب لكم من النساء وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحو؟ أي انكحو من النساء ما طاب لكم أو بيان لما في قوله ما طاب لكم الثاني اقرب والاول جائز لكن الثاني أقرب انكحو الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف إنها لا تنصرف والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل لأن معنى مثنى أي اثنين اثنتين اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاثة رباع أربعا أربعا فالماء لمن الصرف الوصفية والعدل وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء يعني حال كونهن مثنى وثلاث ورباع، أي ان على اثناثين اثناثين أو على ثلاث ثلاث أو على أربعين أربع وليس المعنى إن كفوا اثنتين وثلاثا وأربعا ثلاثا لمن زعم ذلك وقال إنها إن الآية تدل على جواز نفاح التسل لأن اثنتين وثلاثا خمس وربع أربع الجميع تسل وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا ومنكم من ينكح اربعا اربعا لأن الخطاب انكح خطاب للجماعة الخطاب لجماعة ليس الواحد فاذا كان الخطاب لجماعة فوزع concان مثل اكون على الجماعة يكون المعنى ها ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثة وبعضكم اربع ويدل لهذا الاحاديث الوارد عن النبي صلى الله, الله عليه وسلم ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح منها انه يتزوج اكثر من اربع ومنها أنه يتزوج بالهبة ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترنا الله ورسوله حرم عليهم أن يتزوج غيرهن إلى أن مات ومنها أن زوجاته لا يحل لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيث وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا علي أجنحة ما مثنى وثلاث وربعة ولو أراد الله عز وجل أن يقول أو لو أراد الله تعالى أن يبيح العباد حلا النساء التس تقال تنقح ما طاب لكم من النساء أربعا نعم اثنتين او ثلاثة او اربعا او خمسة او ستة الى تسع ولا يأتي بهذا الاسلوب المشتبه لان القرآن نزل تديان لكل شيء وقوله مثنا وثلافة واربع لم يذكر الواحد لان المقام مقام تخير مقام تخير ومقام إعطاء النفس حضها إذا لم ي إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في لتيما نقول إذا خفت أن لا تقصد في لتيما فأمامك النساء كمية وكيفية كمية متى تكون كمية من سنتين فصائلا الكيفية قال ما طاب لكم فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصائد طيب مثلا وثلاثة واربع فإن خفتم أن لا تعدلوا خفتم أيضا أنتم ألا تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها أو ما ملكت أيمانكم يعني أو إنكحوا ما ملكت أيمانكم أسأل لا لأن ما ملكت اليمين لا تنكح مول كل يمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمة صح يحرم على الرجل أن يتزوج أمة ها إِنَّمَا يَحْرُمُ الْرَجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ لَأَنَّهُ لَأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين والأضعف لا يرد على الأقوى الأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين عرفتم أما لو كان عنده أمه فإنه لا يمكن أن يتزوجها لأنه إيش لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد يملك الرقابة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة إذا لا يصح نقول إن قوله أو ما ملكت معطوفا على قوله فواحدة يعني يختل المعنى بل المعنى ف... فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت إيمانكم أو... أو كلمة النحو المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله قال ذلك أدنى اللا تعود ذلك المشار إليه نكاح واحدة عند خوف عدم العدل أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان الثانثين أو ثلاثة أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامل أو الأمرين أو الأمرين يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خبتم أن لا تقصدوا باليتامة أو نكاحكم واحد إذا خبتم ما لا تعجلوا أدنى أي أقرب أن لا تعولوا يعني أن لا تجور هذا هو معنى الآية المتعين وأما ما يروى عن الشافر من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه والله عز وجل يقول واحده أو ممت إيمانكم ذلك عندنا لا تقولوا فإذا كان عند الإنسان مئة ولدة مئة جالس وجمع كل واحدة كم يأتي في السنة نعم مئة ولد يأتي في السنة مئة ولد فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثة الأولاد ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان أملوكاته هنا يصح وهو هنا لو كان إنسان ابن عم امرأة وعراد أن يتزوجها فلحرج حرج يسألها يقول هاك رابين أن أتزوجك إذا قالت نعم يتزوج لكن كيف يعقد جاءت باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانا يقول قبلت ما قبلت ما أقول قبلت أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة نعم أو تزوجت نفسي موليتي فلانة في قول النبي عليه الصلاة بصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عشقك صداق نعم الحال نعم نعم لأنه إذا صارت موزعه موزعه لابد من أن نأتيك ما التكرار نعم ذا ملك فالله أنت إذا تزوج رجل أما وولوده قمنا بالنولود طبعا يكون حد إلى خاص نعم فإذا اشترى الأما بعد يعني بعدها أشترى اشترى أن أشترى الأما اشترى الزوجته زوجته نعم صار مملوك له صار مملوك له الارض مملوكه اي نعم مرحة. نعم عمر الطريق تستدبل هذه الايه بان التصعد ساعتين بالوقت ساعتين بالقي واصلنا الشباب ان لا على وحده نعم ايش ايش نعم أنت. ها. تعال تعال. توم أن اليتامى. أن تاجيو في, في معاملته. مام. طيب. ما منهم اليتامى؟ من ما تعبوا ولم ولم يبق. طيب قوله ألا تقصدوا في الاتمام كيف ألا ألا, ألا تقصد؟ نشان يعني كيف العدل؟ لا لأنه قال فانكشفوا مثلا في النكاح في نعم. مثل ل أجل ل أجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه نعم يعني التي متكون مثل عند ابن عمي ويخاف أن يعجل فيها بأن لا يتزوجها دونها المثل يعطيها أنقص فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم من نساء إلى آخر طيب لماذا عبر بما دون من عبد المنان يتعاقبان لا بد من اذا خرجت عن اصلها لابد ان يكون هناك فائدة ما احرصت فهد <تصفيق> احسن نعم طيب قوله تعالى فانصفتم ان لا تعدلوا ما خليل يخفتم أن لا تعدل فواحد يعني بين نعم يعني فلا فانكره واحد طيب في الآية دليل على حدم وجوب العدل بين الإهماء سعود ها. لكن من أين يؤخذ من الآية طيب واحد نسأل الآن نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطن وغيره أيضا أو ما ملك الإماء فدل هذا على أنه لاجب العدل بين الإماء ما معنى قوله ألا تعوله ألا تجور كيف كان أقرب ألا يجور لأنه إذا اقتصر على واحدة إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل مع بينهما. أولا، أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب، وحين هذا لا يكون هناك جو. وكذلك في الم في لا يجب العدل فلو فلو ما لا إلى إحداهن، ها فلا جو لأنه لا يجب العدل. طيب. ثم قال عز وجل وعات النساء أظن أن أخذ الفوائد ها؟ ما أخذ نحن. طيب من فوائد الآيات الكريمة إن خفت من لا تقصد في الأتامة أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم لقوله إن خفت من لا تقصد في الأتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ولا تعرض أنفسكم للجوع ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على هذا على هذه الفائدة بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها لأن الله يقول إن كحوا ما طاب لكم فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بعد المرأة كيف يتزوجها فما يفعل بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع. فإن ابن عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها خير من الناس ومن فائد هذه هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال لأن قولها أن لا تقتل في الأتامة يعني فلا تتزوجوهن ولكن إيش ينكحوا ما طاب لكم النساء وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش يفتح باب الحلال لألا ينصد عمام الإنسان العمل والحركة وأضمن تقدم لهذا نظار أتينها عليها في الشرح منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرذيء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا ومن فوائد العائلة الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات تعملوا معنى هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد لأنه هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز ها؟ الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامة التي يخاف الإنسان أن لا يقصد بينه فيهن فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامة فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثة أو أربع طيب وهذا هو الأقرب لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بأفراده وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جديدة يقول إنه الشيعة في, في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو الحفل الجماء في في في الانكهة حتى انهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق اربعين عرسا نعم خمس ستين خمس ستين عرسين في ليلة واحد أفهمت من معنى الآن يعني بدل من نروح القصر أفراح في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليلة في نفس القصر ها؟ عشرين رجلا أو خمس ستين رجل أو ناس رجل وهذا لا شكل يوفر يوفر نفقات ويوفر تعب تعبا على الناس وهذا لاش يعني يسمى حسنة إذا ابتدعنا إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا الطيب <تصفيق> <تصفيق> نعم إيش أرفع صوتي ما ما في الحياة إيش إيه ما يكثر يصل لأن الناس يدعون أمما لكن إذا علمنا أن في هذا القصر أرضعين واحد يتزوج نأخلهم أربعين غرفة وإذا لم نكن نحط أخيان ما نكرد المدعو. بدأ ما يدعو واحد مننا مئتي رجل يدعو ما شيء يا رجل إذا أراج بهذا وجه الله سأثيب عليه يعني هذا النبأ تقيه المأونة ووأعظم النبأ حبركة أسره مأونة حال كل حال هذا عبد مثل إنسان مثل آخر الذي تشير إليه لكن الكلام أنه من سنة في الأسامي سنت الحسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم طيب نعود إلى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع لقوله مثنى وثلاثة ورباع مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنه ومثل هذا هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء ومن فائدة هذه الأمة الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم تحريم الوسائل إلى المحرم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل وهذه القائدة قاعدة عظيمة في أصل الفقه أن للوسائل أحكم المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما يحصل به محرم فهو حرام ومن فائدة الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإمام في الجماع ولا فعل بقوله او ما ملكت ايمانكم ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات بقوله ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب تقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانتهم الآتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. ومن فائد الآية إثبات ملك اليمين تقوله أو ما ملكت أيمانه ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم بل الواجب بقاؤه أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه إذا وجد سبب الملك ملك اليمين وما هو سبب ملك اليمين الكفر الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نسائهم وذريتهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملكية للإنسان نهي إثبات الرطح إثبات الملكية وأن الإنسان يمرك ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لمن لله وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت هذا ثابت ثم هو أنواع طارة أن يملك الإنسان الرقبة وطارة يملك المنفعة وطارة يملك المنفعة والرقبة حرفتم طارة يملك المنفعة مثل المستعجل وتارة يملك الرقبه فقط، الرقبه فقط، هنا كعبد نوصم به لشخص وبمنفعته لشخص آخر، فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبه عبيد، عرفتم؟ لكن تمت لبعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته العبد الآخر نقول لها فائدة العتق إذا اعتقه مالك الرقبة صار حر ومالك المنفعة له منفعته فالنهم على كل حال وملك أي وملك منفعة وملكهما جميعا. كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن ومن فائد الآيات الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها إليها ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار. اليمين أفضل ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسد. لقوله أدنى ألا تعود. ذلك أدنى ألا تعود. لأن الأدنى اسم تفضيل. فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما ولا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضو. ثم قال الله عزوجل وآت النساء صدقاتهن نحلة آتوا أي أعطوا والفرق بين آتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا وأتوا بمعنى جاءوا إذا آتوا بمعنى أعطوا وأتوا بمعنى جئوا طيب آتوا النساء صدقاتهن الخطاب في قول آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء في المسأة في الآية في قولا القول الأول أنه للأولياء فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن نعطوا النساء صدقاتهن تدون أن يأخذوا منهن شيئا لأن لأن العرب في الجهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطيها إلا ما تلبسه لدف الزفاف والباقي يخذ يسلبه إياه فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدوقاته إن نحلة والقول الثاني أن الخطاب للأزواج أمره الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهم عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكرم وإذا كانت الآية تحتمل من بدون تناقض فما الواجب حملها على الوجهين فنقول الخطاب للأزواج ولل وللأولياء وآت النساء صدقاتهن النساء يعني المتزوجات بدليل قول الصدقاتهن وصدقات جمع الصدقات وهي المهر وصلى بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسه قال نح له أي أهداه هدية طيبة بها نفسه وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آت النساء آت النساء فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا لأن آت بمعنى نحل وآت بمعنى إنحلوا والنحلة هي الهدية العطية أن نفس، فإن تبن لكم عن شيء منه نفس أن فاكلوه أن تبن يعني النساء وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل والمصدر محول تارث يحول عن الفاعل كما في هذه الآية وتارث يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا يعني عيون الأرض فإن طبنا لكم عن شيء منه من قيل إنها تبيضية وقيل إنها بيانية فعلى الأول يكون المعنى إنطبنا لكم عن بعضه وعلى الثاني يقول المعنى إنطبنا لكم عن كله أو بعضه لأن من بيان لمحل الحكم تقطع النظر عن كونه كله أو أو كونه كله أو بعضه إن لكم عن شيء منه نفسا فكله حبر بالأكل لأنه أخص وجه الانتفاع إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب فإن منفعتها خارجية فاللباس كسوة خارجية ولكن الأكل كسوة داخلية. صح. ولكن كسبها داخلية، ها؟ منفعة نعم صحيح منفعة، لكن هي كسبة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، وأنك لا تضم فيها ولا تضح. التناسب بين الضم والضحى لوحات الشمس واضح. وبين الجوع والعري واضح لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن المائدة فاضل ما فيها شيء عارف فدخلت الطعام فيها غطاها وكساها فهو كسوة باطنية على كل حال إذا طابنا كنوه هنيئا أقول عبر بالأكل لأنه أخص دون انتفاء لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب فإنها منفعة خارجية وقوله هنيئا أي حين الأكل مريئا أي بعد الأكل فالمريء محمود العاقبة والهنيء سهل سهل المساق نعم وأضيب لكم مثلا يبي إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمت وأراد يأكلها نعم يمكن إذا أكلها يسح عشر مرات قبل أن تصل إلى معدته لأن فيها شوكل وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها هل هذا الأكل همين غل همين؟ غل همين. لكن هامين ولا غير هامين هل هامين لكن الجداوي تصنع صريحا عظامها بين أسنان ولا يبالي وهذا شيء شاهدته وأنا شاهدته وأنا بنفسي يأخذ الزعانف الالذيل هذا اللي مثل المش نعم ويجعل بين عسلان يقرضه كما نقرض التمر اللبيس هذا يكون هنيئا له ولا لا هذا يكون هنيئا له لأنه يسيره بسهولة لكن لمن لم يعتده لا هنيئا طيب مريئا قلنا محمود العاقبة ربما يأكل الإنسان أكل لينا جديدا في الفم لكن اذا وصل الى بطنه جعل يتلوى منه نعم ماذا يكون مريء لغير مريء غير مريء هذا غير مريء هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه هذا ليس محمود العاقب لأنه يضر لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقب يكون مريئا ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتهم قال كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لا ما يلذ لفمك صحيح أحيانًا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو لكن إذا وصل إلى البطن أو جعله إما لكون البطن مملوء من قبل أو لسبب ما ولهذا قال الشيخ سلام رحمه الله إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة يكون حراما يحرق أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة ألا هذا بإيش ألا هذا بالأكل يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس لا جسر إلا متربع شدة من البطن هذا نقول لحم عليك أن تأكل أو الطخمة أتعرفون الطخمة ما ما هي لا التغير التغير نحن نسميها غير نعم أو غيرة كطيرة يعني التغير والتغير الحمد لله الآن لطيب المأكيل قليل جدا لكن فيما سبق لما كانت الم... المآكل ليست كذلك الطيبة يجد إنسان التخل يصير إذا تجشأ يظهر أمه رائحة خبيثة وربما يصاب بمرض ها أي يسموه همه على كل حال أنا يعني استطربنا كثيرا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل أذى ألأ أو التخمة فإنه يحرم عليه وما قاله له وجه لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهض أليس كذلك بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها الببسي وما أشبهها من أجل من يوم يأكل يشرب هذا لا تكلف نفسي كل أكلا مرتادا محدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أسلم يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة كما الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقومن صلبه فإن كان لا محالة فثلث الطعام وثلث لشرابه وثلث النفس يقول هذا أصول الطب هذا أصول الطب ولو أن الناس نفدوا ما كان يمرض أحد أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة باصل وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة فاهرة تتعرض للغبار تتعرض للأساخ تعرض لكل شيء إذا غسلت اليوم والليلة خمس مرات نعم فقط نظيفة إذن الإسلام دين النظام ودين الحمية وهذه أصول الطب فكنا نبعث فيه شيء آخر غير هذا إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته لكن هذه لا يعرفها الكفار الكفار لا لهم إلا الظاهر فأقول إننا لو, لو جربنا لو أسبوعا واحد ألا نأكل كثيرا ولكن قد يقول قائلكم أنا إذا لم أأكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى صح ماذا نقول نقول كل نقول كل وحدثني بعض الناس ما كل واحد يا ولد حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمّى نفسها دولا راقية يأكلون في اليوم والليلة خمس وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكتفون. يأكلون ثم إذا جاءوا أكل ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجادبون لمدة أسبوع والليلة الأربع وتخبرونه إن شاء الله النتيجة ليلة الأربعاء قاتل. نعم <تصفيق> هذا يقول إن السياح معروفون بأنهم أعداء لهنسني وجناع فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا نحمد على دينه يعني لازم الحمد للفعلهم فعل هذا أن, أن نحمدهم على دينهم فلا نشك أن أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة يعني يقول لأهل السنة أنتم على السنة ثم يخالفونه. طيب إذا كانوا على السنة هل أنتم تريدون أن ت أن تتب السنة وهذا الإنسان يحمل على كرمه وهو كاف يحمل عليك على كرمه وهو كاف وعلى إحسانه وهو كاف قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرة بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنا لا ترتم له لماذا؟ لأنه كان دخل بجوار الرسول دخل بجواره المطعم على العدل يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد في نعم لو خفنا من هذا مفسد لو خفنا من هذا مفسد لأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل فحينئذ نسكت نسكت لا نأخذ في الخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد نعم نعم من قولي أول مرحبان لأن الله قال إن خذتم أن لا تعدلوا فواحد هذا واضح في المكاة أو إن خذتم أن لا تعدلوا فأنتم يعني جامع ناملت فإن لا لأنه غير معظف على المطاب ليس معظفنا على واحد ليس معظفنا على واحد لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل صح يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتي من سيديهما أو من سيديهما وجب عليه العدل لألاك أن الله يقول ما ملكت أينان يعني جامع أو انكهما ما ملكت أينان ما ونقوم بعمل نعم بدأ. ايش اشتراطات ايراد النباتات عدم ما بد منها؟ شو المشترط عليه ان احنا بنسجلها طيب ايراها قبل قبل لا دهمان كده ايه ده؟ ها؟ اي اذا ابو يقول هذا اتعمل ده انت ورقي له نعم اشر عليه خلي هذا كان الناس بالاول ما يراها ابدا اخاف نعم فكل اني خير قال الله تعالى ولا تكن السفهاء اموال التي جعل الله لكم قياما في الآية قراءتان في السفهاء وفي قيامه هم طيب وافين النساء قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يستفاد من هذه الآية فوائد فمن فوائدها عدوب عطاء النساء مهورهم لقوله آتوا ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرء من صداق من صدار والنساء لوجهي الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهم الكهن والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهم صداق آت النساء صدقاتهم وهذه المثلة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شهر وقال بعض العلماء لا يجوز لا لأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر والذي تؤيد السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس، دي. كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا أحد لا أحد أن يستلذ من شيء لنفسه. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يجب إعطاؤه النصداق على وجه النحلة يعني الهدية كاملة فلا يكون فيه منا في المستقبل ومن فوائد الآيات الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر. أو رد إن كانت قد قدرت لقوله فإن طلب لكم عن شيء منه نفسا فقولوه أنى مريء ومن فوائده أنه لو أسقط شيئا خجلا أو حيا فأنه لا يحل قبوله لقوله فإن طلب لكم عن شيء منه نفسا فقولوا ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكرار ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفسه فإنه يحل له حاضرا ومستقبلاً بقول حنيئا مريئا حنياً حين الأكل مريئا بعد الأكل ومن فائدة هذه العادة الكريمة أنه لا حل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس بغير طيب نفس منه لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفسه وقد جاءت بذلك السنة صريحة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه وكذلك جاءت القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا عمالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ثم قالت تعالى وَلَأْفْسُوهَا أَمْوَعَ لَكُمْ هذا المتداد أصفر. اليوم الجديد قال ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم الصفهاء أموالكم فيها قراءة القراءة الأولى بهمزتين محققتين الصفهاء أموالكم وقراءة ثانية بحذف إحدى الهمزتين الصفهاء أموالكم الأولى على الأصل والثانية للتخفيف وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما والمعنى واحد يقول الله عز وجل ولا تؤت السفهاء أمواله أي لا تحقوه لا تؤت تحقو السفهاء والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشد هذا هو السفه، والسفه يقوم في الأموال ويقوم في الأعمال، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافها نفسه، فمن رأى بعملة إبراهيم الحنيفية سماها فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم فيها، أموالكم. أضاف الأموال إلى إلينا فاخترف العلماء هل المعنى لا لا تؤتس السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليكم وقال بعض العلماء ذلك المراد بذلك أموالهم هم لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال طيب والآية صالحة للوجهين ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان بينها تحملوا عليهما وقولها التي جعل الله لكم قياما جعل هنا بمعنى صير يعني جعلها الله لنا قياما الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنياننا فكم من أسير فك بالمال وكم من ضرورة أزيلت بالمال وكم من يتيم تبر قلبه بالمال فالأموال في الحقيقة قيام الناس هي أمور دينهم ودينهم حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن ضرورة الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها للنفس حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج ما الذي يوصله إلى مدان القتال إلا الأموال ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم الذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس وارزقوهم فيها ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا والرزق والعطاء، العطاء فيها أي في الأموال ولم يقل منها اشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي في هؤلاء السفراء حتى يكون الرزق فيها لا منها وفرق بين الرزق فيها والرزق منها لأنه لو لم يتجر فيها واكتسب صار العطاء منها إذا قدرنا أنها مئة فأعطاهم نفقة عشرة فئلات نقص كل ما أعطاهم نقصت، لكن إذا قل فيها، فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوثاً من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها، ثم يعطيهم من الرزق، وارزقهم فيها، إذ أعطوهم، إيش؟ أعطوهم طعاماً، شرابا أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويات والحمص وغيرها بقي عندنا الفرش والسكن يدخل في قوله وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوتهم إياه وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا أي قولا يقولوا لينا هينا ولا تشبخوا بأنفسك بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطم أكسني لا لا تقول له قول مريض لا تقول ما أمدك قد ثوبك ما أمدك تهضم طعامك وما أشفى ذلك من الكلمات النابية لأن المال مالهم وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة تحريم إعطاء السفهاء الأمواد سواء لهم أو لنا على الوجهين بقوله ولا تؤت السفهاء والنهي للتحريم لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء فأنه قال لا تعطوهم لسفههم لأنهم إذا أعطيتموه من سفه أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دم السفه وأنه سبب للحنولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسّم العلماء رحمهم الله. الحجر إلى قسمين قسم لحظ الغيب وقسم لحظ النفس أما الأول فمثل أن تستغرق أن تستغرق ديون الإنسان ماله ففي هذا الحال يحجر عليهم لماذا؟ لحظ الغيب فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه فجر عليه وإن لم يطلبه فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب وإن فعل لم ينفذ التصرف ولهذا لو لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقت. لماذا؟ لأنه اتعلق به حق الغير هذا هو القول الراجع في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تنبي رحمه الله أما المشكور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فين طلبوا الحجر عليه حجر عليه وما يعمل من التصرف في القسم الثاني من الحجر الحجر لحظ النفس وهو ما كان سببه السفة أو الصغر أو الجنون فالمجنون يحجر عليه في ماله والصغير يحجر عليه في ماله والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصبر طيب هذا الحجر لحظ المحشور عليه وليس لحظ الغير فإذا قال المحشور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت قلنا لا يمكن لأنك سفي وإذا حجرنا عليك فسوف تبسل الماء وإذا نعم وإذا لمحجر عليك فسوف تبسل الماء ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجي لا تضيح الفساد أي بتصريقنا إياه فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليه لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف في المجموع فإذا قال قائل ما ضابط السفة الذي يحصل به الحجر فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفير هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة فالأول كالذي يبدي ماله في الخمر ومخدرات وما أشبه هذا سفيه يحشر عليه أو في غير فائدة كالذي يصف ماله في المفرطعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولى فيه النار ويتفرج عليهم فقط هذا سفيه لا أكل رسيد هذا سفيه نعم فيحجر عليه ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم ومن فوائد فوائدها للعادل الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أي نسرة في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليكيم على ولي السبيب أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة تقلوا ورزقوه فيها ومن فائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سئمة وأنه متعلق حق الغير، ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن لا يغلظ له القول بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين عفثان القول وفعل ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح ابتلوا أي اختبروا واليتاما جمعوا يتين وكل من مات أبوه قبل بلوه أي قبل بلوه الطفل أو بلوغ الأب نعم نعم قبل بلوغ الطفل نعم من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل هذا كلامك نعم وقوله حتى إذا بلغوا حتى هنا ابتدائية اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغ النكاح فإن آنسة منهم رجلا فدفعوا لعماه إذا شرطيه وقول فإن علمتم شرطيه أيضا فدفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط فيقول هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائق في اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن تستعيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم إن تستعيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم شرط في ضم شرط وقول فإن آنستم أي؟ أبصرتم ومنه قوله من جانب الطور نارا أي أبصر وقل رشدا الرشد في كل موضع بحسبه فالرشد ولكنه يجمع يجمع جميعا معاني كلمة واحدة وهي نصن التصرف هذا هو الرشد إن كان المال لان فب ان يبيع الانسان ويشتري مرارا ولا يغبن الا بما جاء في الايه ومن صل الله منتهيئا عما حرم الله وان كان في التصرف للغير فان يكون حسن الولايه ومنه الرشف في عقد في بلاك يكون عالما بالكفر ومصالح مكافأة. إذاً الرشدة عبد الله في كل موضع بحسب. إن ما المراد به هنا رشدا أي تصرفا صحيحا في أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها. إياه. وقول فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم. ولا تقول أي تأخذ أمواله. أنتم يدفعوا إليه وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تطلقه الحال ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا قول إسرافا يجوز أن تكون مفهولا مطلقا أي أكل إسراف والإسراف هو مجاوزة الحد وهو أيضا في كل موضع عند حسبه وقالوا بدارا أي مبادرة فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء وقالوا أن يكبروا أي بدارا لكبرهم يعني تبادروا كبرهم لأنهم إذا كبروا زالت الولاة عليهم وصاروا رشدين فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإصراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر ولهذا لا يقول القائل إن الكلمتين متردفتان بل نقول الإصراف مجاوزة الحد فمثل إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشرة وبدارا يعني أن يأكل بلا إصراف لكن يبادر يبادر بالأكل قبل أن يَقُوَّرُ، ومن كان غنيا فليستعفِي، من كان من من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال سُفَقَ إلى مال يتيم فليستعفِي، أي فليكف عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قول فليستعفِ في الأمر، والثاني للإباحة هكذا نعم الآخر الدورات النشء أقول اللام في قول في الاستعترف وفي قول في اللي أقول للإباحة وذلك أن أن أن الأول مطلوب منها نسأله والثاني مباح له أي أكل، فإلى قال قائلا ما الذي أخرج اللام في قوله فلأقل عن الأمر قلنا لأنها أعقبت النهي وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدع والأمر بعد النهي إش لرفع الحذر يعني إما للباحة لقول بعض العلماء أو لرفع الحذر وهنا إذا رفع الحذر فهو مباح ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف فلا يأكل أكل الأغنية وإنما يأكل أكل مثل مثال ذلك إذا كان فقيرا فقالنا أنا سأأكل أكل الأغنية لأنني ولي عليه قلنا لا يجوز كل بالمعروف والمعروف ما جرى العرق ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ومتى ندعو إليهم مالهم لهم إذا بلغوا ورشدوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يعني أشهدوا أنكم دفعتموها وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا يعني كفى من الكفائة يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد والبا في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ والعصل وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب فهذه الآية كما طايتم ختمها الله بهذه الزملة تهديدا لأولياء اليتامة من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إصرافا وبدارا أن يستفاد من هذه الآلات الكريمة فوارد. أولا ودوب اختبار اليتامة في قوله وقتلوا اليتامة ثانيا العمل بالتجربة. العمل بالتجربة. من أين تؤخذ العمل تؤخذ العمل بالتجربة؟ لأن نبدأ يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد فوائد العادة الكريمة أنه يجوز لوالد اليكيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره. فإذا رأى منه على أيقظ فله أن يؤدبه حتى احترأ ليثمن ما أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب بدؤ مال إليه يقول حتى إذا بلغ النكاح فإن نص من الرشد فأدفع ذه ماله ومن فائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتام لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا امتهاء لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أولياء ومن فائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إصافا وبدارا أيكبروا في فإن قال القائل لو أكلها لغيرها ذُكر ليستمتع بها فهل يجوز في الجواب لا لكن ذكر الإصاف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا وقد قال العلماء إنما ذك إن القيد إذا ذكر الكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلا جوز أكل مال يأتي لا لا إسرافا ولا مبادثة يكفر يكفر ومن فائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال يسام بقوله ومن كان غنيا فليستعف هذا هو القرآن ولكن قد يقول غير إذا قال ال إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال داكين إلا بمس إلا بمثل ما يعمل به غيره وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا إلا بجزء من ربح أو بأجره أو ما أشبه ذلك؟ نقول إذاً لابد أن ترجع إلى إلى القاضي نعم نعم الأولى الصفحة فأيث الوهمي في الكلام نعم محمد ما عرف ما وصلنا إلى أصبع أصبع نعم خالد الصغار لا يوجد أن أن على الماء. أعلم؟ لكن لكن فسدها. أخشى فسدها بجثحة. إيه مش؟ لو عرفوا لحد ما جرت بالعار لا هذا نفقاً. هذا من باب النفاق. يعني افرض ان الطالب اللي راح يبين على ما يسمونه له فصحه يعطي خيار او ريايه حسب لا نعم لا بدنا الاحسن لا لا تعطي اذا هذا لا سبب له سبب إذا أعطيته خوفه من فساده هذا له سبب هي في الحقيقة الأصل لا يعطي الأصل لا يعطي ولا تنتسبها آماركم الآية الأولى عامة لو كان الواحد له أربعون سنة ما يعطيه أين؟ الدكور إنه مينة مع دامر علها السفح يعني لا تتصفى عمالكم لسفحين أمتزع سمعت يتمنى أمور الثانية الثاني ما فيها بيت السفح الآن الثاني فيها اليتام يخصبر ليتين لكن المرأة ما تخصبر بالبقديع والشرع لأنها لا تتمنع ذلك تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ان ضبطها لحاجات البيت، نعم، هذا في في في رصيدة. إذا عرف أن سفيها، إذا عجلت العجين أعطته للبقرة، إذا صلحت الشاهي، نعم، صبته على البلاط، وهذا لا ما ما تكون هذا الشيء، نعم. نعم الأمر الامر قال لنا من امره هو الانباء فليستعجل الامر لطرقين هو بما ان جميع اللمى جاءت بعداء أن سعاده ان لقد ستقضي مصارفنا ممكننا ان لما جاءت بعداء النهي صار في الانباء ان فليستعجل ان ما كانت الرطوب لانتاج لحمايه بيت الانسان مالي حماية مالي أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال أنت مباح فالأول قلنا إنه للوتوب من أجل حماية مال لاتيم والثاني قلنا للعباحة أيضا ناجد حماية لاتيم لو قلنا يجب أن تأكل معناها في طبع طبعا لاتيم لا إذا لتحدي ويش تبون صار الأخال معاً يقول هل في كتاب ذا زائد نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خال إن الزائد زائد مثلاً قلنا إن الزائد زائد إيه الزائد فيه يكون يكون زائد سبحان الله يلا سليم لا لا بشوف حل هالمشكلة فيه نعم صح الزائد رغما زائد للمعنى لأن كلمة الزائد تستعمل ناقص متعديه هو لازم فالزائد الذي هو زادة من زادة اللازم زائد من زادة المتعد واضح ما هو طالح شيء الله كل شيء زائد في القرآن كل شيء زائد في القرآن العربة. فهو ساعد المعنى عذاب النمو أنه, إنه, إنه, إنه, إنه جاء لفاعد الفاعدة هنا قال نحنين تحسنوا اللقم تحسن الله واصل قسمين سبيه الصغار، سبيه الجنونة، سبيه ال التصرف، والتبسيط ما يصلح، أو ما يصلح، السبيطة يكون باله عن عقله هو سبيه، شن عليا، يعني مهما لكم. يعمل لمصالح دينكم ودنياكم يعني نفس الاموال هي قيام لا, لا لا لا نفس الاموال هي قيام نعم الثراء والفقر هم الذي نتكلم الدخان ايش الدخان ايه ما ما تستعملوا الباصي لا هو, هو ما يرني هو افسا هو انا يقول أنه إذا قام يشرب دخان يكيب إستانة، نعم. مثل ما إن كان تأكل التفاح والإستانة. إذا أردت مني تأكله ولا أي اقل. شيء؟ إذا شاهدت يوم سرعك